علي شغنوره الى روثا الى حمراء الامير مدي وعينه خطيق فوق الاغلي زين شوفتي بال 2000 هذه ترى بال 2000 قال لي معلوماته وين هي شركه انشطه تجاريه عدي سروه عسيله البتاع وفيها ملروقه فعدي البانيو اهني كبسوطه 72 فواصل تبصا بن ما يتفصصوا خاصه كان غزال معسيله صعادكم السوق بكره سو دركيس خلوه وحيس قوا اس بدقلاصس انغل صبعه بانياكي كاو سوبول ما تتراد اي اخطاء الكرامه وحالة القليل واجب مع عيشة بإيساء وعيوان كأوضة التاسقين كإبلايلة يصوفها يدخل يعني وقودوا مايان يتاسقى للمضايا تادراتي لهجوبها لجدك إلا حالة الضرورة مايان أوليدة تخضعوا الكرام وواجبوا يبتاي ابن عطاء الله وحصي حكم تيسكو الشيغي أم غزالي أمان تيسكو كما يعني يحرمه انحاء إذها... آه... يحرمه اظهار كما يجب اخفاء اظهار المعجزه صلى الله عليه على على, على... على كما يجب اظهار المعجزات على الانبياء فتو فس... واجب انتوا يوه لمده دواد الكاهنه كتاب قابن المدين نوع سحر واي ترغبني ايه تنجيم بحدي غداياها النفتيسي اللوه ترسل الساسوكالهوائي ايه السينيه وحلي رأي اجراء وصنعه وصنعه وصنعه هايو كان ان صنعه كان قاله لأسوبه وحلي ذا ماجيكا ايها قاله وصنعه لأسوبه هاي اللي را ينقع اي اسبوبه يعني واسكي عنه وحيا على مخلي او جوكا ماجيكا الله هايو وحيا لأسكله ويعني سهلك اليوه زطوراء عمرنا او ذوائر خالص كبر على على يعني وخير سوبيان جاله وينا بوشك جميع على الشكايه على كل حال سوريا لنا وحاس وحاس العبر حدا يعني كهامده كل وادي حلوادي الوادي ان الوادي اسكو مدوا يعني كله حراموا واي نجمها وحواها وحلوبانايا تنجيمها يعني اوقات يجوا مبعيسة تبلغة يجوا قطيعين الهي يقول اكو يسكو وبالنجم هم يهتدون كان ديارة وقالوا كان كان الحريفة وقالوا كله وادي وحيكو توصى ايكو انونا الحديقة معاي البلد بلد يعني او من باب ايه ما تفتح الروائح دي واط واحد وكان ديار ابو زياد عاد صعحاء او صعداء قدم مكولا تضري ميدان السوق لحد كده هذه اذا لو حنفر التعبيه بلدك دغ هي بلدك اليه في قالوا انت ما حد يقول بالله تقليم سلاح مثل علم الجن والبرع على كلها لكن لو برتو يعني يهد حدينا سو بخه وحنا دعاء وحنا دعاء وحنا دعاء دي ديقا صبخه رولا اماها او حائماها وعيالها حجري منعنا ماشي حديث في نوع كده منينو مثلا لينا بدور تهو مدرنا بنوع كده نوعه على لكن في ديركي تاعي ومو فدي دير تاعو كان صبخه نوع غير نوع احنا ما ما خدنا حديثك في كاسه ندير محترنا بفضل الله إليه فضل جيسي أنا ولا وراوي أما حتي قاسم في وراوي خطرواه شركة يسجلات شركة يسجلات يسجلات حرام حرام أسجلات إيوه وحواي قضلوا نفسي نفتي دل كيفوه نفتي اللتي نفتي حرم الله إليه إس حرمي إلا بالحق حلو دلماني نفتي إلهي دل كيف حرمي عمدل ودليا أو شبه عمدل ودليا في حرام و اما دف ماشي كما له ماشي حب ما هو يعني والله قد دف بجره بس كبيره ولا صغيره انتوا ترى لانه غير معسيل تنبوعي باسم عيال وحقيفه له عوه محمد والله قده عيال ولا قليل حندفن كلب ولا خوار الا في الحاقه هذا معناه هدي لو دلو وحد الواجب هاي وحد الكني هدي لو دلو خاص ما يملكوا هاي مرتبه هالسه هاي اعظم الكبائر محاواه شرك بالله محاكم حواه القبل الظلما وحيث سوهري مرتبه ضودي حلما مرتبه واحده الجوان وحيث سوهري واحتماله ان هالمرتبيين ها ايه تمالا انا مضعيزي على كل لا تسذي سبت او نبيه اصبتكي ويهي يعني يعني معها راجعها ملوه وبه او او نحيه اصابه هميه امر المخصوص هو هميه لكن سؤاله او نبيه انتان سؤاله او نوع حاله مستنتج شو في شو هو يعني من سياره اساس دعيه مناسب للمغذيه الماء في افراد حوايه اكل مال اليتيم الرابعه في افراد تتمتد يشو الرابعه مبتدئ في افراد الثاني الثالث الرابعه اكل مال اليتيم لكي أظنك أرائف مالكي عندي واهي عندي ألا عبري أسعد لنبيها أستاذك عامل مبادن انتفاع وحلو انتفاع بني آنك عابدة لبسك يعني مسكنك انتا مهو وحقو ويل عامل مبادن أنت ضواء أستاذك أنه أهم وآه لا أسألوك أكل مالي مالكيس اللعنو مالكيس اللعنو مالكيس اللعنو اقليل الشاي و اسمه هاي يعني منجس هاي و ضل طخت شيخ عبد الخاطر بنت الشرافس العلو اقليل الشاي أكل رباء رباء عناكة والسافة أو عناك سيء كستو على عناك محايا او مغعيس مجرب وعواي مينك او مغعيس على جرب مينك رباء مالكي ربها عنايو وعسو الجربي وحواي سوء الخاتمة يا إلهي يعني أسكدلاء نكاس سوء الخاتمة الله نصيه سوء الخاتمة على نوغيه وكان دعاس ما يصير اه في خاتمه على مرض المحاوله ابن عبد السلام طول عليه وعلى قضيه نساب الشرغ حد ابن عبد السلام في بابا لعميه الطيب الصويالي وعاشق تريدي كردد مواقلي اصبى لما كي جاته وانفاط الشرغ يبغى غدغه ماساه ربع دينار في ابو زلفا كثير ها عندنا وقنطس جابوا تمام حسنا حسبه انسى بالسياره ابو شرط يجيو بلغسو جيشتو يوم الزحفي احتي <تصفيق> <تصفيق> عريلي يلقالو اققو مغعيسي او العلي اولا قلق يعني جنبي يلقالو جنبي يبكي يلقالو حبي يقص منامو اولي هيا بسوال قيمي يلقال لغسو قلق يلقال لغسو قلق حرام وحيا و بغاك كترتاع معنا جروير شاله وضاع فجنبي وين وهي انت جنبي واسع له ارداد يعني اللمه دي قال علمه ده قول قال المسلم مركيز قطان قول <تصفيق> استحق وجنبي قلق القلب ووحبق الجو يعني قال لدي اسكسور قولتو فقال كودي اسمه يعني مبغا فيه جركاء جرجورو شازح جلي يراها وقت الازدحام قاله والله وقت اسمه كذلك أدوين هذا باكيه لكي محاولة بحاق عديده أغلاله إنه نجرف بيه هايان أوه نارنيه غفاله هايان وقت والله قال خيام بكيه محايدة قال وحاولة لكي سلبنيها باكيه إسهارته الله هايان بعد الصوفي حاشيري رضي الله تعالى عنه مالتي راس حاجمه له الشيخ ابو ابو الشيخ هيثم ابو وعسري تاليانيا سوفرستي بركتي الفقيه اذا كان اس وعلم ابو الحاشر الفلاح يورم ويتعشان على راته ما حيت على الطول قالك على الجنب على, على الحربيه هابشي مؤثري خلاص شيء عليه نقدر <تصفيق> ايضا دي نقدره و اخيه حسبوا عليه دراكه على القضاء للمؤسسه و فخريه و سلسله ديال السيركاله تام اصحاب المزه و اصحاب الطوع يا البونس و طه حد امام التقمي فلا ثاني و ما هي قاضينا و معق غادينه <تصفيق> وتفتح <تصفيق> باب ديال الدار شد المهنه و سير الموازاه بما <تصفيق> في فالك اللي جاءت ما موازلت سمعينه موازلت وحساس وكل لحفت مقابلة أو تاملة ليلة هاتمها يعني انك على سيرها فريوس قبتي سوايا اللي مبلو قويس وتعسير ومتو حمله وكالا لبطانه محكا انتي اذا انا حالك اسعى اسوين انا أس ازي مركزك يا باعا ومك انت وينه فاساس اهاي فاس أس... عغلين واجرا وحكستو لكن انا اعديه مرق معناها او خفيف اسمعها اما واجب आयो الحكاء ام مسلمين تمركي اورودو كمان انا اللي قال اوطاحوا بدنيا دت اجردوها يعني حتى قالوا دعيه دورت على هاي شيء شار واختوا واجب عوضي ندس وقعوا كانوا عم إلهك كافر الله اكو الله عنده خبطه إلهك عليا مساكين والمنازل يكن يعني بالحيان وحاز حقوق بدني يعني جهاده نيستيني إله يا الله عنده خبطه هذا ملك زحفي وهال ما زحفي وعلى الجيش كوه اتو بضان هزخفلو مغا عواء جيشك اتو حوب دلاء اتو بنالاء هلا او حركة دي سيحوز تاي معناه او المضاع حالو مغا عواء اجيدتك ايبدي ايه انا اتو بغو اركا معالي او حاوش كرقور ده هاي سا اتو قول كرقورش عملوها تابدالات دادي ازخفلو مغا عواء جيشكو وحاجت تقوين تقوين وجردين اسو تقوين وذي نساء الله مليهان في طولات حوائي قد في المحسناتي ناهة دور صن وإلهة دوري ناهة دور صناي وإلهة قرطة جلكد الدوري جلكد إلهة دوري وفرجوا دوري, وفرج دوري اللعاية ولي هراء زمن وغمه أما اللوات مغمه صناعك من نواة صوبهين بعفطول واي لهراء المؤسسة صوبه على لهراء المؤسسة صوبه على لهراء المؤسسة صوبه على لهراء حتى تبقى لشيكي سنو وفرجي دورشتين لهراء زانية دواية وقابانا شواب ظالم ما بذيهاي فاصقوا وقابانا شايي في نئانك هذا ذنب كبقته وحكسته على شوابانتك واحد ذنب نبقه وحسن لكها سهل بهدايه وكارن بالدور ومساكيله مع الكرودسون انا عابد لله يا حبيبي وبيننا و هو انه يعني وش بنن ممتاز نظم الصلاة صلاتي المؤمنات عمونات تهاين بالله لا اله وحالا احكري اذا ما بقى احكري على اسكالاله نفسه كافرات ده هاد اليه كفرستي وزينه اللي يجيبه ولا شهازينه اللي من الثوايرة كان باتهي معناها الثوايرة كان باتهي تم بواي نفتيسي لكن سيئة كالاكيليها هذا كل حال قز في اه اليه وحاقزي لها معنى يسي جيمت او ما اتلاف عليك شو جيمت او هاللغة اهام القزف والرمي على وضاء البعيد جيمت اشتاريس وحالو اشتاريسك عايدي ايو مضعيسي عايدي ايو نبشي مهتم مصابتك مصابتك ايو مضعيسي عايدي ايو مضعيسي عايدي, مضعي عايدي, مضعي سي عايدي سي وحالو ملعا ما إن انا ناك و ابي المصنات هاي وممنات هاي العيبه ومجلس ابو ششيهو مصنات الغات ناس او غافل هاي فواحد رب غافل او وين انه معسي جرو هناك لقيتها انت وين بقولوا عاها ان الرويض انا ما هي برئات هاي انا بري هاي الوضع جنايه معنى البريئات والغافلات معنى البريئات وبريئة وكثيرا ايان وعايف نبك اغلتش وقلين وعايف نهجره وعايف الغافل كبري وحلو بصه بضعيس بري كيهن جمداء عايدات وعايف كل بريئة كيه وكبيره المحطة وخلفوا عايداتي كبير <تصفيق> لا تحكم اللغة ديناك يخلو شيئا وجماعة باحتمال جوليور وجماعة بخاذف كرينا دلو شيئا مزيوة انت مملوغة بها <تصفيق> يوحر بي متهتك بها فصغيرة لان الايجاء جديد الفقور في غزهن دونه في كبيرة المستطرة ظالم <تصفيق> الحليمي نرغي شو أهلي في مملوكاتي لخبر من قرف عبده وقيم عليه العبد يوم الغيامة لك أدنكس ايو حديث يوم الغيامة حدا يوم الغيامة لله في خدس المحسنة معنا بخلوة الناس وأبعيث لا يسمعه أحد إلا الله والحفظ يعني إليه يحفظ الله فليس بكبيرك انت وحدشكوها كبيرا مياه كبيرا معنا بلغيني <تصفيق> تمسهم بباهري اللي يهمون المحصلاتي عايديا لو كاني يرمون المحصلاتي يا عايش بسودكي خبركي مشروح على عايش وحاكى باهري من عزان غول كيزي في الصادقين كيرونكوشي الا الكاذبي كيرونكوشيه بالجراه يا علي الكباني تقدرنا كان الياس دي في بلاخص وان فقدت عايدي في زيجتونا تسي اذا علم هذا زناها هذه الزنه دي في اسء جنبري اسوا ماكتيسي رغم صدام نورش مؤكدا على ذلك فليس بخبيره المعره بل بل ولا فقيره ابن عبد السلام ابو ولا ترركن ما قدا كل حران موالبه لتحدد كسوري ولا طوال ولا ميل ان زاحت بالذمه في ذمه مركهي من علم دميه حتى الاغاض واشيب يحب بل يجب ان عليه اشد منه يا مسلمين بما لا تطلبوا فاسكتوا تمام تقول الخمره خمرت دائره فانها خمرده سبحان الله عز وجل سلام خمر كيرابه فانها خمرابه مفتاح كل الشغل شرب البفرس وايه محيت خمرده وهيك السوشه خمرنا ذكر كثير يعني شيء هادئ اسطوره وحالهم ما عصير في انا باي حد منيره ولا ماريو ولا ميره يعني اغلى الدرونا اكثر به الملعه مضيعي اي خطاه خمره ولا تدثير ولا تاميفيا تعمير كده حرام ويا مضلغان على كل حال كل ما عسكر عند وحول بغو يعني وحس يعني علم لبدي وودي وعين حرام لهواي كل يت حرام هوايه خبر الاول حديث حتى كيسر اسكو اسكو اسكوها يعني اسفرامين أسكو حرام لهواي بدي ادسك فرامين هاي وكيسر فرامين حرام كلول مشكلنا كل مشكل الاتم وكل مشكلين ننته فحيب الشأنينسي إسقارها هذا حرمه إن شاء الله اللهم صل على ذيك الله محمد وعلى آله وسحبه وسلم معلومنا رمي ديكنا ذكرناه بما وصينا بخضره يا ربي يسر الله تعصر الله اللهم صلوا على محمد والسلام على الاصفي في جد في قدر الله معنا بير في البدء معنا استنبطوا نقولوا ان الله راقب الرب هو معناها ثمينا في جيده قد راض او معناها بيره يعني حدود التهي هذين واثير التهي وذو خطا وماء فاطمه اه حاول الجيره وجه بني ادم وجهه <تصفيق> ذكر واللي بدي بدي صار والله عم تاجيب في في اما بهي ورعاته مخي عم يودو عمي الاحتراء حل حداوي هدي خط الحداوي جديد لي عم حدا يد في اولواننا بدي اياه يضمن وعدها عم معناها ادمار هذه من عند هذه منبع الحيوانات في دهين في دولي انت تكون مسير نهايه اما حدودي في وايد فوق وظهرت بنا درسوا وجود وينب ماها دول وربا رو في جديد ولا بيرن وذي عن الحرام الاقوم <تصفيق> اوعدي لا تضربوها ثم لو جاز لنا امم اديه مو اي في مفهوم المصيبه ودي ودي الحرام وهذه هي شو بتكذب امسك وايا رويدو في اجراء حرام تحت هاي وحق الله فهيوكي اشرف وموهي اشرف وموهي في كل حيوانه كل حيوان ولكاون يا نادي نادي ما دخلنا وذكرنا بما نفينه يا رواضي يسروا في صعب الله عني قال النبي صلى الله عليه وسلم اهتمي على دي راض التكبّر معناها دي ريلة كيف تستطيع دي ريلة العبد الدنقى لا يزال كمزينه يتكبّر اسكبرايل حتى يقوم ان تسجير الله إبه تعالى شأنه افتقوا عبد الدنقى هذا أو كنا في الجبارين ذا قد بارين تفي وروبر <تسوح> هو هو في جبارين رايت تسولها الى يكتب وابتين ادوكي وخنا في جبارين, في جبارين جبارين جبارين فيه ودوه قول الله هو اسلوين وحد قلوب كسمايان هو لا يزال يتخبروا يتابوا التخبر كلايراو فإن العبد الضنكة كلايراو فإن العبد الضنكة لا يزال كما هي خبره سبرايل حتى يقول الله, يقول الله إليه تسليمه تعالى شأنه اكتبوا وغيرا هبدي أبني في هذا أو كناه هم جبارين قول إذا جبارين كما يقولونهم قول إذا قدر على الأقوات جبار قرآن فروسو شيئا حديث برعشة من يعني أوفعا معها جبارين معناكو حد قد هو حد قد هو حد قد فيه وجدراء هو حد فيه وجدطراري الضاع دينه ووارى ما بقاصد قال لي جبر وحالي راء متخضر الجبال وانا مكنب انت واهذا لي فيه وجد قال لي الجبان جمع كبار والمتخبل كي واي او وات اخبر واي عالي كبرت احمان تي سي ويسن كيف كلامه خايه هايل من كيف وحجات يا ابن الغراء ما فيش وخص الله دي هلا من كل كطوم يبول ان الله جربصار في روايه يمكن او يعني عبدون في جرام حسب الكتابات في ربني زي او نجيت ما جربصار فيسي او هلاك وقفه حديث طلب قصير كل وقتين يعني كبير كوحوصو كسبا هر إله وحاوين الله وحاوين بني أو يعني لو عاسي إله وحاوهري كبيره وحايا هذا هو التكبره قرآن إبليس وحاوين وحيث تو اسبر الله وحاكت يكبر أجنبك عليه الصلاة والسلام التنبوده هذه الغادولات في غرون ياركا فيه لكبيرابة هذه الغادولات يعني غادولات كم معنى وحيالها أو غرون كأو حم حم طول السعر والله ما يستقلن كبيرابة ديري ياليري هذه الغادولات معنى لها غرون ياركا كبيرابة في غرون أقول كلهم غادول في القلب فانير وكل سداد عليه راكور لدي دون مشاه الله والله فاربت الكره رؤيه شنو الضعيصه يعني وعلى الذنه رواه ذنه كديره هذاور في كميته نكيسي ولا حاجه ما هي ما كنا عزم في الليل دي انا رجلني كان هو ورقة الشاجة <تصفيق> ورقة الشاجة ورقة حديث كان وحسن ما حديث تنوع للتعيب مكل رجمي جيد رجمي يلو بلاوي يا وحلو مجعاوي غادور وحياله غرون اه محيالي حقيدي وحوائي إلا ما يفتق خفق زن الجلح وحلو استفاعي ابن موسيفي غادرتك التي غادرتك ونهى الله إلهي أسرعي لعنى حكادي وعياوها إلهي يعني قصره وقصره يحرمي على الله كل أعرف ما الأغم منكي تجاه أعرف ما الأغم منكي تجاه شيء الشيء من الغادورات وغادورك كميته الشيغس ومن الغادورات كميته معنى ان يكون لواده الله و الله فليستطر حيث أسطره فليستطر الله إليه أسطره حيث أسطره وليطفع الله وطوبك وحال انظمه ا كتبه كريم فارس طورو ما هي لي غنو شعري ما هو من يب دونان خين و باير طهنا فتحته و في حبي في معناه كان و ظهرته في الكي سي و يعني امم منعيس حفيظ ديار و يعني حكي مايو حاكم كأستي سي صحه وعناشي و فقه منعيس الهراء مو ديس ولا الهراء منعيس الهراء ما هذا ما بيوقعوا منك وحق واجب هاي وحبهم صغنابه نيكا حاكم كافي سي حاكم كافي سي حاكم كافي سي نقم بكافي وهي عن مو يقوم معه ويقول لنا عليكي كتاب الله انت كافي لهي كمان حد ينقول نقوم بأغنى عنه معاشر الحكام عن نحي معنى معاشر الحكام والله وعليه هل هي فردي كتاب الله كتاب إلهي معنى حدي فردي وفؤولين حدي إلهي سحدي وكتاب كيسي هو له هو السنة والله حديث سنة من كتاب كميتها هي كتاب الله مرهد له ثماره يو نبي كتاب كتاب القيائي الصمد صمد معنى القيائي كتاب في وعضو حديث يعني صمد الكتاب في ذمتي يعني هو واقو بنا من كان مكلفه وحق واجب وهدي وعياله وحقنا اصفى الصوبيو اوز معنى كرة وزي الناس اصطروا عن افتيشي طوبانه يعني الشي شي هدي منك حاكمك اكتشي حاكمك وحاكمك هونك حاكم ان في اليوم هدي اكتشي اصكت قرطه وانت انا وحاجو بي انا كذي انا معنى سوطات ابتي والسيره افيس هذا مال الجن هي شهاده ام بعنا حد ياك في حد اصمطه حد وغوله مره هذيز اصل واعي و حين اسيره افيس قطه حد حد هذا ممكن تعذير اسمه طيب معنى تعذيرها بالضبط ولا عذاره حد اورجيني Oleks ta